ومعنا قصة من أروع قصص القرآن ذكرها الله عز وجل في سورة القصص وختم بها هذه السورة العظيمة قصة من؟ قصة رجل من قوم موسى عليه السلام قيل هو ابن عم لموسى وقيل هو أحد أقربائه المهم أنه من قومه وكان رجلا صالحا في بداية حياته بل كان يترنم بالتوراة ترنما وكان يمدحه الناس لحسن قراءته وتلاوته للتوراة لكن أنعم الله عز وجل عليه مالا فتكبر وبغى واستكبر وانتكس وتغير هذا الرجل فتن بهذا المال إن قارون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم بغى تكبر بطش الله عز وجل بدأ السورة بفرعون وختم السورة بقارون ليبين لنا شخصيتين شخصية الإنسان الذي تكبر بجيشه وجنوده وقوته وسلطانه وماذا فعل الله به أما الذي تكبر بأمواله انظروا ماذا سيفعل الله به إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم لم ينفعه أنه كان من قوم موسى عليه السلام لم يشفع له عند الله أن موسى قريبا له لأن الصلاة تتقطع إذا اختلف الدين واختلف العمل الصالح قارون رجل يمشي بين الناس متفاخرا متبخترا يمشي معه الحاشية التي حوله يتظاهر بملابسه بالذهب الذي يملكه بالجواهر التي عليه يتظاهر أمام الناس ويحب أن يمشي متكبرا يمشي يفتخر فبغى عليهم لكن من الذي أعطاه هذا المال الله يقول وَآتَيْنَاهُ من الذي أعطاه الله هو مالك الملك هو الذي يعطاه هذا المال لكن أكثر الأغنياء لا يفهمون هذا أغلب الذين يحصلون على أموال وملايين ودراهم وذهب وفضة ينسون أن الله هو الذي يعطاهم وآتيناه من الكنوز ذهب فضة جواهر معادن نقود وآتيناه من الكنوز ماء نقود مفاتيح كنوزه العشرة وأكثر من الرجال الأقوية لا يستطيعون حمل المفاتيح كيف بالكنوز نفسها إذا كانت المفاتيح أكثر من عشرة والعصبة قال على العشرة فما فوق والله يقول عصبة أولي القوة يعني ليست أي عصبة مع هذا لم يستطيع أن يحمل مفاتيح الكنوز بالله عليكم كيف كانت كنوزه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه جاءه الصالحون جاءه أهل الإيمان جاءه أهل التقوى لما رأوه في غيه في ضلاله لما كفر النعمه التي انعم الله بها عليه لما بدا يتكبر ويتغطرس ويفرح فرح المتكبرين جاءه اهل الايمان واهل التقوى فقالوا له اذ قال له قومه لا تفرح ان الله ان الله لا يحب الفرحين الله عز وجل ما يحب الإنسان المتكبر المفتخر بأمواله وبزينته تق الله يا قارون ماذا تفعل ماذا تصنع لما كل هذا الكبر لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين أموالك التي عندك استغل بعضها في طاعة الله ليست كلها ما أعطاك الله انفق منه جزءا ابتغي به الدار الآخرة لا تدخل هناك فقراء هناك مساكين كنت قبل أن يغنيك الله فقيرا ولولا أنعم الله عليك أنت لا تسوى شيء لا تنسى أن هناك من هو بحاجة لمال الله الذي عندك وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ابني شيئا لله أنفق شيئا لله أعطي المساكين شيئا لله ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ما معنى هذا أنك لا تتمتع لا ديننا دين توازن شيئا لله ثم أيضا ما تنفقه على نفسك هذا أيضا لله ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين نصائح جميلة وكلام منطقي لا تنسى نصيبك من الدنيا استمتع تمتع بأموالك كل ما تشاء شرب ما تشاء بالحلال البس ما تشاء بالحلال لكن لا تتكبر على الناس ولا تنسى أن لله حق للفقير حق في هذا المال الله عز وجل أمرك به ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة لكن لا تنسى نصيبك من الدنيا نصح ذكر بالله عز وجل لكن الإنسان يطغى الرآه استغنى هكذا البشر ما في أحسن منه لكن لما يحصل على شيء من المال يجمع ويمنع ويتكبر ويتفاخر على خلق الله وينك, وينك بالأمس اش زينك تجلس مع الناس تتواضع للناس أول ما حصل على بعض الأموال والأرصدة كأنه يمشي على الأرض يريد خرقها أو يبلغ الجبال طولا انتبه المال الذي يعطاك الله إياه قد يسلبه منك شو قال قارون قال أنا أعطي أموالي للفقير أنا تعبت عليها هذه أموالي جمعتها من علمي وبقدرتي وبشطارتي بل لعلمي الذي عندي الله أكرمني أنا أستحق المال ولا أحد له حق في هذا المال قال إنما أوتيته على علم عندي شطارتي ذكائي جهدي وقدرتي هي السبب في حصولي على هذه الأموال لكنه ما علم أولم يعلم أن الله أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ما يدري قارون أمثاله أن الله عز وجل أهلك أمم سابقة أغنى منك وأكثر منك قوة وأكثر منك جبروت الله لكم يعني افهم أنك لست الأول كان من قبلك من هو أقوى منك وأغنى منك ومع هذا أهلكهم الله عز وجل هل لفعتهم أموالهم؟ هل حمتهم أرصيدتهم؟ هل ملايينهم وثرواتهم منعتهم من الموت؟ كلا عذاب الله إذا نزل والله ما ينفع لا مال ولا رصيد ولا جاه ولا قصر ولا ولكنتم في بروج مشيدة لكن قارون لم يفهم هذا ولم يعقل هذا ولم يدري أنه الآن في غفلة وهذا مكر ومكر ومكر الله والله خير الماكرين قارون ظل في كبره ظل في علاده ظل في بطشه لم يمنعه أن موسى عليه السلام من قومه أن يتذكر جاءه الصالحون فمن تصح ذكروه فظن أنهم يريدون أمواله ويسلبون ماله وما علم أن الملك لله ليس له وفي يوم من الأيام كان هو على موعد لم يظنه ولم يتوقعه أمر حاشيته أمر خدمه أمر الحشم أن يخرج زينته للناس كان دائما يفعل هذا يخرج الزينة الأموال والذهب والفضة والمجوهرات إلى الناس يفتخر على الناس بها ولبس أحلى ملابسه وتزين بأحلى زينه فخرج على قومه في زينته الناس انبهروا ما هذه الزينة وما هذا الجمال وما هذا الغنى خرج على الناس يفتخر عليهم يمشي متبخترا متفاخرا يمشي والكبر قد ملأه بغى عليهم يريد ان فقط اتظاهر امام الناس يمشي بينهم فقط لحب المظاهر مشى فتجمع الناس حوله وبدأ المتزلفون وبدأ ضعفاء الايمان وبدأ المنافقون يتجمعون حوله من فتنوا بهذه الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة شفت جناح البعوضة؟ مو البعوضة الحقيرة؟ جناحة لو الدنيا كلها تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء لكن ما تسوى لو سوى الجناح بعوضة لحرم كل كافر منها أن يشرب منها ماءا خرج قارون في ذلك اليوم الموعود والناس قد نظروا إليه في ذلك الوفد العظيم الذي يمشي بينهم ثياب عظيمة جواهر ولا آل غنى وثروات كنوز وخدم وحشم انقسم الناس إلى قسمين هكذا الناس اليوم مع الأغنياء والأثرياء هكذا الناس اليوم إذا شافوا شيء من زينة الدنيا ينقسمون إلى قسمين قال الذين يريدون الحياة الدنيا اللي قلوبهم فقط في هذه الدنيا اللي قلوبهم متعلقة بالحياة تحبون العاجلة وتذرون الآخرة قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا يا ليت لنا مثل ما أوتيقارون إنه لذو حظ عظيم ليت عندي الذي عند قارون يليت أملك هذا القصر اللي فلان يسكنه يليت أركب مثل هذه السيارة اللي فلان اشتراها يليت عندي هذه الثياب اللي فلانة لبستها يليت عندي الساعة اللي فلانة قد لبستها يليت عندي تلك القسيمة التي فلان قد اشتراها يا ليت عندي اموال اسافر مثل ما يسافر فلان ويتمتع فلان يا ليت عندي أموال وارصدة مثل ما يملك فلان وفلان يا ليت لنا مثل ما اوتي فلان وفلان قلوب معلقه بالدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارو إنه لذو حظ عظيم هذا القسم الأكبر من البشر أليس كذلك التي تعلقت قلوبهم الذين تعلقت قلوبهم بالمال والدنيا وزهرة هذه الحياة ولا تمدن, ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنه فيه ورزق ربك خير وأبقى إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فاتقوا الدنيا واتقوا النساء انتبه فإن الدنيا فتنة وزينة ربما تغر فيها هذا القسم الأول اللي بس شايف قارون يمشي قارون وقلبه متعلق فيه يليتني أملك مثل ما يملك قارون طيب قارون رجل بغيب قارون رجل ما يؤدي حق الله في أمواله قارون رجل لا يؤمن بأن هذه نعمة من نعم الله وسخرها في طاعة الله ما همهم هم يا ليت لنا مثل ما أوتي القارون قسم الثاني أهل العلم شوفوا فضل العلم إنسان لم يكن عنده علم علم في الشرع علم الكتاب والسنة علم في حقيقة هذه الدنيا وقدرها ومعرفة حقيقتها ما يفتن بسهولة في هذه الدنيا وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ما يسكتون اهل العلم اهل الايمان اهل الدين يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ما يسكتون ويلكم ثواب الله ثواب الله خير ثواب الله خير لمن امن لمن آمَنَ وعمل صالحا يعني الخيرية لمن؟ لمن فيهم صفتين الإيمان والعمل الصالح هذا ديننا يا جماعة صفتين اللي يتحقق فيها خلاص حاذ على خير الدنيا والآخرة إيمان وعمل صالح هذا قد كان أسعد الناس أهل العلم فهموا هذه القاعدة قال ويلكم شو تقولون أنتوا ثواب الله أفضل من هذه الكنوز وهذه القصور وهذه الأموال وهذه الشركات وهذه العقارات وهذه الأعمال كلمة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل مما طلعت عليها الشمس من الدنيا وما فيها المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا الباقيات شنو؟ سبحان الله الحمد لله الأذكار الركعتي آخر الليل هذه كلها أفضل من قارون وأموالها الآن انقسم الناس باسمين وقارون الآن متجبر ويمشي مهم أحد عندي خدم يحموني عندي حراس بأموالي وعندي كنوز أعيش خالد مخلد في هذه الأرض لكنه ما علم أن الإنسان في غمرة لفلته يستدرجه الله فإذا أخذه لم يفلت فجأة والناس ينظرون احتزت الأرض بدأ الناس يصيحون وبدأ الذين حوله يفرون وبدأ جلوده يهربون الآن بدأ عذاب الله التفت قارون لغروره لم يهرب لكبره ولغروره وعثوه ولبغيه ولجباروته ما هرب مثل الجنود توقف يريد كنزه وماله وظن أنه سيحميه من الله فإذا بالأرض تنشق تحته وإذا به ينزل مع كنوزه والأرض تبلعه ينادي جنوده ينادي حراسه ينادي خدمه لكن هل من مجيب فخسفنا به وبداره الأرض حتى القصر الذي كان يملكه خسف الله به فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فيتي ينصرون جنودك حرسك خدمك ما ينفعونك إذا نزل أمر الله عز وجل إذا حل عذاب الله والله ما ينفعك شيء أموالك ما رح تنفعك قصرك ما رح يمنعك والله لو تأتي بأطباء الدنيا لن يمنع ملك الموت إذا نزل فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين الناس الأنصاحوا الناس هربوا الناس اختبأوا هم قاعدين يشوفون كيف هذا الغني الثري اللي أكثر الناس تمنوا يكونوا مثله الأرض تبتلعهم الأرض جندي من جنود الله الله أوحى لها بأن تزلزل من فوقها وتبتلع من عليها الله أمرها فجح ونداس قد ذهلوا والارض قد ذهلت كلها مما حدث خرج الناس من ذهولهم فإذا بهم يتكلمون واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون شو رجعوا وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا الله أكبر الحين وينكم من قبل أحين لما شفتوا بعيونكم ماذا حصل لقارون الحين تقولون لولا نعمة الله علينا لكان حالة مثل حالة الحين طيب وينكم من قبل أين لما كان الصالحون ينصحونكم أهل العلم يذكرونكم ويقولون لكم أن هذه الأموال ولا شيء هذه دنيا وزائلة هذه... هذا زخرف يوشك أن يفنى سريعا وينكم من قبل وشوفوا الكلمة وي كأن كلمة تنبيه كلمة هلع كلمة فزع وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر يعني كل الأمر عند الله سبحانه وتعالى مثل ما أعطى قارون سلب من قارون مثل ما حرم غيره يعطي غيره الله مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء كم من غني اليوم في الأرض؟ فجأة صار مفلس فجأة صار مدين اصلا فجأة رمية في السجن وكان قبل أيام مليونير كم؟ كم الإنسان كان فقير اليوم صار غني ثري لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض شفت إنسان على نعمة احمد الله على اللي أنت فيه و... لا تتمنى زوال النعم من إنسان وربما تكون فتنة له وأنت لا تشعر وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَ أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ لا يفلح الكافرون نعم وَيْكَ لا لَا يَفْلِحُ الكافرون هذا الرجل كفر نعمة الله فما أفلح الآن بدأ الندم والكل عرف الحقيقة الآن عرف الناس أن هذه الأموال لا شيء والكنوز زائلة لا تغرنك هذه القصور أو تلك الأرصدة أو هذه العقارات أو هذه الأموال أو تلك التجارات كلها زائلة فقراء المؤمنين يدخلون قبل أغنيائهم الجنة بخمسمائة سنة شرايك؟ كل درهم يسأل عنه صاحبه يوم القيامة لا بأس بالمال لكن إذا كان يسخره الإنسان في طاعة الله إذا كان العبد صالحا نعم لا تنسى نصيبك من الدنيا لكن أحسن كما أحسن الله إليك الله أغناك فلا تنسى الفقير ولا المسكين ختمة القصة بقاعدة تلك الدار الآخرة نجعلها الجنة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة لمن والعاقبة للمتقين قصة من أروع القصص في كتاب الله جل وعلا اجعلها عبرة في حياتك اقنع بالقليل الغنى غنى النفس لا غنى كثرة الأموال ولا الأرصدة